Inna Allah lطifun khabir Ya bunayya aqim الصلاة Ya bunayya aqim الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك Inna ذلك من عزم الانتصعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختاليا فخض وقصد في مشيك واغض من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحمير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 إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورُ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجَعُمْ فَنُنَبِّئُمْ بِمَا عَمِيلُوا إِنَّ الله علِم بذات السُّدُور نمتَعُهم قليلاً نمتَعُهم قليلاً ثم نضَرُّهم إلى عذابٍ غليٍّ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 والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 Nasu'taqu Rabbakum wa khsho yooma. Ya ayuhan nasu'taqu Rabbakum wa khsho yooma. La yajzi wali dun'au waladihi, wa la mauludunhu